اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن قصة أجلناي تفسيرك في قرآن كي كريم كآها درسي جنانا وخم وغب بالله بنا آيات من سورة الشورة قال الله تبارك وتعالى ذلك فضل غوين الله سوشيغي الذي وامدك يبشر الله الله وعبوب بشارين عباده الدعمة الذين الدعمة وعبوب بشارين آمنوا حقاركم أيين وعملوا الصالحات عماشا ونكسلنا الصمعيين قلنا نبيك سبحانه الله أسألكم من الكوة ديسامة عليه على تبليغ الرسالة الرسالة تانيسو كارسينة تاني أجراً وحجراً من الكوة ديسامة إلا المودة كالقع رؤيا إنها تشعلتان ماهنه في القربة فبصابة القربة قراباً لماذا نجد حيضاً تشعلتان ومن يقترف قف الله قفك الشقيقية حسنة عمل ونكس نزيد له قفك اسواء سيادين فيها حسنة بحيدة حسناً وناغا نسياديننا إن الله الله غفور ومد من طاف بضان شكور وشكر عم يقولونك غالب المواحي ليه اذ صراحه الله كريما الله ايوك من ابو تر محمد مصاص قال ليه فيا شغل الله الله ضد يختم واهرا هو على قلبك قلبك دا وينخل الله الله وترتر البادر باذرك وينحق ونسغ الحق حق بكلماته كلماتك سي خجوينك سوق انه الله عليم رؤمده وقال بدن بدايه صدور لا لا بها حال دع صاحبك وقلبك كجيرته إلهي وإنا سبحانه وتعالى وكن شيئا عبد مديس إيمانك وعملك صالحا لغا هري و هو او بشار وين الله سو شغي او ان اي كنت في روضات الجنه ايها القو هو الله وحده يدورانا هيلانو اكتود ايالي وخلوي قلبي ودو كوسو دحا الهي وو بو بشاراينا قف كاستو او لا عمل صالحا وا ارم محققه عن شك جليل كريم بشاروا استفكو و خي كو شرطي او اه ايمان اي عمل صالحا مركا وإلهي وإن برن ونغو بوريره إنا بتصن ما إيمانك يا عملك صالحا حدي حق يا قال له هنا حدي الله باهل له هنا ذلك أي ذلك الفضل الكبير وفضل قوي اه انقف كن سناء في روضات الجنات اصوغ وخل ودوونه هلييه ذلك فضلك الذي وعبر المرتق يبشر الله الله وبشارينا الذين قدموا ديسه الذين عظم دي وغبشارينا امنوا حقرتميين وعاملوا سميين اصارحات اعمال شوناكسن قل النبي صبانا لا اسرك من قوه ديسنا عليه على تبليق الرساله رساله الا يسو دي رسالة ان أجل في سالواس غارسون تاريسو غارسون يا بريد اندين كانن بارا اجل اجر او مشار ان كويديسنا الى في القرب فبسبب القرب هذه جعلتها معناه هو حي طهاي يعني ga وها اني سو غارسينا باقاله انتقام ربا يا مال لكن هل شيء اني ويديسنا دينك الى الله ان ha dad nan iigu gariyo dibkayga daaye oo qaraaban nimada nagadda hayda tii gali ta dad diinka allaah soo gaarsiinaa waxay tahay oo waax ah oo raqqa inaa iigu gargaartaa galabsteegtan diinka alle taase dilay in ka nimada iigu tii galiyo dibkayga daaye diinka ilaahi dadka gaarsiiyo الله ابن عباس وقال لَم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة لم يكن تشفى قريش كم نطع إلا صلى الله عليه وسلم قرابة وقلها تركز قرابة وقلها سأستطيع أن أقول هذا آيات المعنى إلي ودي سماء إلا أن تصل ما بيني وبينكم من القرابة يعني إذا كان لديك أحد مقابل حيوى قرابة قرا والنبي وحي كان دايري قرب استاغا او يرا ان اي صببي او يرا ان عمل وناكسن قد عمل وناكسن سميه و هو رابها وحوه صلاة، سكيدي، صنقي، حاجك، جهادك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بره والدين لا تتعرض أعمال صالحة، عمل ونكسا قفكا سمعي نزيد له قفكا سواء سيادين فيها حسنات حسن الوناك ونكسا سيادين وامحة أجرا وثوابا قفكا مركا ونكسا سمعي إله نحليسي سواء كميدا، إنه سنكو أبا المرين، أنت سمعي أهو الله أبو إيران Blue light ku understand the things we're going to live. تحب those conditions that we buy that reluctant. The doctrine of youaut our time is not chief and the doctrine of God shall live. whole matter and talk still talk about heauty to the law doesn't own mind. that means that he Independents. We програмme that within one hundred pounds ikhlaas ka tokka qalbigiisa ku jirin ajirka walu fudiya ayadoo waxa weyn badko dan suumadi iyo tawxiid ki faadelo halka sa qaylka laga sheega qofka qaylka iyo tawxiidka sheega iyo meel qurba ku oo wax tawxiid sheega iyo ay yarihiin ama jirin qofka ka sheega waqti wada ila marka ay gariib oo dadka xigaabadas ay yaraadaan باحد الله قضا اي بلد تصنت لا سمي وي كاجر بلد وي كاجر انت وقتك كله وصاسرتي دا الله عليه الصلاه والسلام اوت ما ماي دك عاقم زمان كان مركز لغاورو دينك صحه سده صحه هويستر وكوير الصحابه كونتون ايدينك ان كمل الاجره افضل كاسون اي لما كونتون ان نجع مسكونت ريقه كونتون ما كان وحااديه ما وري دا سارتي دا وقت المرمد قف وقت جدينته وغريب كبطعي وعادوهو بدنيهاه وفسادكو بدنيهاه ان الهي وافجيه حقا وانا صيف جار وقف كسليك saka kama sil bala waqtiga izda pokno hayra wuxu heleya ajir isan helayn dadka ah wa ajir we martasa ilaaka sawasa ila yada waqtiga bahiba badal loqabo hayrada ajir aan laga وقت الشبهات الشرط اي فافيان طفكهو تاغن دفاع الدين وقت ما هو وقت جوندو مسلمين شخا اسم الله الى يعير سبحانه ومن يقترف طفكه شخا استحصنته عمل وناكسل لذو هو سيادينا فيها حسنها قصر حسنة وناك اي اجر وثوابنا سيادينا ان الله الله غفور ويمد قدفور ويمد قافر بالمؤمنين لدروا إن الله الله رفور وعمل نافد للدنود شكور وعمل كشف لهم بالقليل وحيا أدنك وحيا رسمينا وحوين الله أبع المرنة حوين الله أبع المرنة أم يقولون أكالهم وحي إليه الإفتنا على الله الكلمة نعمد الله كبير أبو التمية الله الله على قلبك, قلبك كلام كاسم يعني سلوك كاسم أسلوب كاسم مؤداه استبعاد الافتراء عن مثله عليه الصلاة والسلام آه فإن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله أسلوب كاسم أسلوب كاسم وهو يعني سلوب افتراء عن نبيك اللي قفه جينة معناها السورة جالك معناه ذو محيك بغيه وحد كدغانه ايلاهي حدود دورو ما دا سوبانو و هو كوغو دارا كو كلوبتو ذا لاد باوله سي ااد ماركاس ليهو غبن ابو رتو معنيو توام نحي ايلاهي الكودبير ابو قف قلبي يساله يقول فلوي اه كو واس مشريكين ته كاسه رتيله او كلوبتو ذا لقم فلوي وقاي يكو غن قف ابو كارا و الى هيو خيونك الله يحفنا وتوفيق الى هيسي الى قوه بنو الى و خا كود ابورته غف او كويسه لقنفل اه او خير كبل لا خري تفكاس الى هي كود بنو ابورته marka sidaas weeyaan usulu kan wa an adahu istibaadul iftiraa an mithli min maanaa weeye caanka ilaahay ku been abuuraato waxa la leeyahay ilaahay waxa ku beenaa burtu qof qalbiisa la qoflaynaa waxaan waxa kale kuma beenaa abuuraato aa kuma معاير فينهم لا يجتروا على الافتراء على الله الا من كان مختوما قلب اه كمدي في ذو ان الهكمن ابو تى قلب يسلق فريما قفكا سكبرك مركه عادت وغفته هيوال ان الهكمن الله وترت قلبا بلا وهذا المسترف وينخل الله ينخل وانا رفسي اا وودي قال لو قد ما يو وحوي يختم بجسمه ما لو قد فا او لما جسمه يمحو ويوقف حسين اي اول ودي هالكيان ودي التقاء ساكنين الله تشا قرا انا قرانكم نواصن متبعه قابك لو قراهو وحي احد قرا انا ان لا جرى قرا alkan لو قرا لكن مصحف قصيراس هو قريه هي سلسله لوته ورسمه مصحف او سداس وودي ماركه التقاوا ساكنين الله واهي لمي تافييري سنه الزبانيه سنه في سنت لكن اوي وودي وودي التقاوا ساكنين الله واهي لمي توييت كل انسان بشر بشر بعاه كان يستنفع وينقول الله الله وترى الباب لبعضك ويحق ونسغ الله الحق حق بكلماتي ابي الججه وبيناتي كلماتي واياف تجوين عط على لوح مركز حق قوم دانقاه مسكحكم دا وفرى بعض تجوين كاسه الىه كوب بابن ان بعض كلماتي سو تجوين كيب إنه إلهي علم وامد وقالباً بذاتي السدور الله بها حالة دو صاحبك ذلك فضلك السوين الذي وضى المرنة يبشر الله الله وبشارينها قبل يبدو الدمديس الذين عبدو مضى آمنوا وعملوا سميين الصالحات عماشواً ونكساً قلوا عاطر صباني لا أسألكم إن هو يديسما عليه على التبليغ يجارسين تاندين كنساء يجارسين أجل الأجراء إن كو يديسما إلا المودة إلا المودة كالقعلوا أيان إن هو يديسانا في القربة فبصمى بالقربة قرارا ولا نقدر حاجة سيفته بذلك على وما ياط الطريف ق على طبك الش استح صنة عمل وناكس نزد له سيياديننا في ح الصناد قصنا وناك أي أجررا وثواابنا سييادين إن الله الله غفون و في البضًا للضروببيلك شك وكش ق بضًا للقلير وحرق عمل سووب عن يقول الغ ووح عليه إطررى على كذب الله كثيرلا محمد الله ك بتي. فإن شاء الله الله أدودنا يقتموا حرا على قلبك هذا هو أدو بأن أبو رطة، هذا هو كل ما أكرته هذا أدو سيدادانا لم يكن أسرطا وضع الأدوة، كيف تفكت؟ وأن يقول الله الله أعطى ترى البادلة بادلة ويحق أصبه ألحق أصبه بكلماته، تو تولين كين ساي يباينات كي سؤال لك سغا انه الله عليم الوهيمد وقال بلادات صدور لا باب حالته صاحبته كيرته الهيمد وقال بانه الله الذي وامد يقبل اقبلات توبته توبته ان عبادي ادمد يساق اقبل ويغفر الا وهو الله الذي وامد يقبل اقبلات توبته توبته عن عبادة الدمديسة كأقبلة ويعفو الله وعفية عن السيئات حميالك لمن طاب إليه قفك وطولتكينا ويعلم الله وحو أقياهي ما تفحلون وحاة صمينا أيضا ويستجيبوا وأجيبه وأقبله بريده وضع الله الذين دادك عامنوا حقرهم أيين وعملوا صمينا صالحاتهم ما شو نفسهم وَيَزِيدُهُمُ اللَّهُ وَسِيعِيَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ طَاسَ مِنْ فَضْلِ فَضْلِهِ السَّخِيِّ سُغَاسِيَادِيَ بِأَنْ يُقْضِيَهُم مَّا لَمْ يَسْأَلُوا مَا لَمْ يَسْأَلُوهُ وَهُوَ سَمِيعٌ وَحَيْثُ يَدِيسُونَ فَضْلِهِ السَّخِيِّادِيَ وَالْكَافِرُونَ وَالْكَافِرُونَ الْغَالِبَةُ اللَّهُ حَاوَسُ مَا ذَا الْعَذَابِ عَذَابٌ عَذَابٌ, عذاب كُلُّ شَدِيدٌ أَلَقَ الله أبوه واصع لها الرسق الرسق إلى العبادة لا يجب أن يكون لديه في الأرض لك الكركية ولكن ينزلوا الله سوداء ما يشعره وقدانا بقدر و تقدير تشعر و قياس حال كما تشعر سوداء الله إِنَّهُ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَحْمِلُونَ وَقَالُوا أَبْعِدَنَّ أَدْنِي سَا بَصِيرٌ وَمَا أَرَكْتِ بَلًا وَهُوَ اللَّهُ الَّذِي وَمَكَيْنُ يَنزِلُ سُدُجَ الْغَيْظِ الرَّابِكَةِ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا مِنْ بَعْدِ قُرُوبٍ قُسَّ شَدُودَ كَغَال وَيَنْشُرُ اللَّهُ وَافِيًا رَحْمَتَهُ نَحِيسِ ilaahi wa ina abdun liiisa subhaanahu wa ta'aala wahuwa qadhal sheegan in toobada ka aqbalo adonowii wax kasto khamaanay sameeynaan khaaliqi abu ray raasitaaha emm imkaahay ugefeyaan wa ku kufira yaqwa galo karna wa dad xusaad mu'miniin ah damaan haday toobad keenan waa ka aqbala kuff toobad keenay ilaahi diimaad dambigaad qashay waa dhana adiga lama aqbala din De ka hal denbu ma sheegi oo aan toobadiisa laaqbay qof ku abuurtu toobad sharci iyo leeynaa toshuur di dhammaaystiro ila ah ah wa inu hortedembiga ka karo qof ee denbiga soo ku dhax jiray astagfir la dooskeen way iska jees jees tooratmaa wa inu ka haro hortedembiga wa inu ka wa inu xamoon sadu qok dibsaray oo islaay mahfaraha wax adiga ma arku wa aragou go ansou eda kisou son kulaa hak kas dem bikas wa hakou la ya sadha shar dem ko lo yimado lo dhafa dem bi wa kafo khay al iqlaa min al ka sha la ya sha la ta do ala laga ku وا انا تضوح ولا ها امي دي غان الصيدا هدي كلنا عكس قد البطا حنتي ويحلمت كاها ديغي خولنا دوك حفي واقوعه في كره حق بنو اذن كحفس وان لو دراقف كي دم دي عن دي سلا قبل ما جرات دوك قف اللي ما وهو الله الذي وابنتك يقبله أقبله الطوبة الطوبة دعني إبادة الدومة يسكى او ويعفل عفية عن السيئات قمانيالك وعقوبة بإسكافة إذا طابوا ورجعوا إليه مركا يقول الطوبة كينا نرؤسوا الله ويعلم ويعلموا حين علم ما تفعلوا نوحد صمينا واحد صوت صمينا إذا نوه أبيه وَلَسْتَ تَرِي وَاللَّهُ وَاقِبًا بَرِيَدَهُ الَّذِينَ ظَنَّكَ آمَنُوا حَقَّ رُهَيْنَيْنِ وَعَمِلُوا صَنَيَيْنِ الصَّالِحَاتِ عَمَاشُ وَنَكْسَنِ أظُنُّ كِي دُونَيا بَرِيَدِيس إِلَاهِ إِنُّهُ أَقْبَلُ إِنَّنْ كِي سَهَسُبُ إِلَاهِ دِيسَنَا حَبْدُ قَفْتَ إِلَاهِ وَإِنَّ أَلْتِي سَيْنْتُو كَلْجُوبا بَرِيَدِيس لَغَاقْبَلَ وَعَلْ وَيَ هَدَاد رَبُّكَ بَرِيَدَادَ إِلَاهِ إِنُّهُ أَقْبَلُ ذُنُوبْتُ وَلَسْكَ baryada ilayihu aqbalana wa qul fulkaaga dhageen dibuubta waa laga fogaada daacad kar aad loo badsada taasa waxay ku gaarsiineeda rabbiinu raali ka noqdo baryadaada aqbala wana hadithul qudsii quraan iyo sunno hal baqada ka soo roobii hadithul qudsii ilayihu inaa qul ay Marco, õhku veedsin ka samel, sumadana ude ilu, ja antsia allana oli. Marco antsia allado indisa, naa ja allana, legisa, ilalina, luisa, ilalina, gainisa, ilalina, ilalina, ja kooparta, ja antsia allana oli, ja آية دقيلة ويستكين الله وأقبل بريده هنا الذين دادك آمنوا حقر هنيين وعملوا صميين الصالحات عماشا وناكسا ولسيطم الله وأوسي يدينا دادك من فضله بأن يؤديهم ما لم يسألوا وحي سوى ابيسروس لكم ونعم وحي سنبوا لك لكن بريده ولا بريده إلا هنا ويجحل أطنك بريده وان علامات تسيده marka aragtay adoo baraya balan calamatu sayda ilay qaaday inuu ka aqbala qofka baraya marka hadbaad baragtay inuu waafajiyey barayadii tii allaahu baa inuu ku in bazan aduma ka barayadu waayay baahido 榜ート الليلت الله III III and 181 لكن هذا س Lilay ¿م nome ذكي منه خلزانات اوionar przygotosh edirihah 6ajoesendaب επιترك語 بيديو الله « Cathyjo is taken dare Zeeral and Spirit start with you و Should Allah he will be laid in hurting your respect and he will be placed her full salt and dich to إليه وينعظم راسه يقان مصالح دول إليه يضود ذكر ريستي واسعك الشبه رب حسن كلقي لو يطون كبلوسك شمه اوار اي سنشوري فك حسن جيري الى و خن لو شيغا داتك بقد يغردرو يستدير يقفقف الى الظل يقفقف في, في مسقط غيره عبيديو اقتصار ساس كف خيلها الى دوما سكايه سكايه وريد اساسري ده الامام الحافض وله دليل على ان كثرة المال سبب لفساد الدين الا من عصمه الله ayat darwa دليل اكو توسي مال كبده شيسو سبب الفساد الا قف الى الى ما الا كف الى واقف ل ايلاريو الى هي لكن غيرك حبي قف كتقال لوشبو انا اود الى عيد الرصيو وينو دار النقضى وينو اهل البقي النقضى وينو اسكت يا ضط اينو الظلميو اينو ضط عبيديو اينو ضط عقمريو وينو اسكت يا وا وحل اغيه وحو ينضطك لكن الهي واود ان طق قفك وحسيو دنا اينو ايلاريو وحو ميساب الرسول كا ايلاريو قالها سي qar kamida gacha le murbeeri abu hurayra kam wa galata gacha marka say u qaten saxaabadu inu jinni qabanka say surka uga isteeyo ee sha surka carabta uga ka an igu muubi isteeyay nabigu dadka waa ka ka مركه وخصوصا قد ما وخصوصا واما لم يعصمه قد كان الله اله الا له فكثرة المال لهم مهلك مال بدل وهلك جسم وامتك هلاك الهوى وامتك الله الله دعوا واسالها ارزقني من لا بقوا في الارض وَلَكِنْ يُنَزِّلُ اللَّهُ وَأَسْقَطَ جِيءَ مَا يَصْهُوُهُ الدَّرُّ بِقَدَرٍ بِتَقْدِيرٍ شَأْنُهُ الْحَالِيَ فَكَّ قَدَّرَ اللَّهُ وَأُطْلِقَ لَهُ كِرْ اسْكُومَا حَالَبْتِهِ فِي السَّهَادَةِ آه قَدَّرَ الْأَصْهُ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ أَوْ أُغِيَ خبير واميت خogalo ad dibadeed ad do madisa basiiru wamitu arktibada masarif dude saga yaa masarif dude dadka qaba faqir ila dadka danta suu jirta ilaa dad danta ala saga ka yaqaan adu ma taqaan waxa tira rabbiyaa dadanta ila dadka danta iday waafaj sida danta idu jirto qaar kamidha hadii aad tii la siyo masaadama luu xarki ma qaar kamidha قفى <تصفيق> مركو دخل الهلو دك بخامسات هتضون فقيران صدقوا القوي متناه ما الله مركو فقيره اثروا اسكت دردراب مركا سو بقتي عنوان نقاط مركا الهي وين المصلحه تبع الرب يفود قبل مصالحي الى وافجي دنت ساكا وهو الله الذي وامتك ينزل الغيث الركب السود ديه من بعد ما قنطوا من بعد قروب ظقوا ششدوا كقبال يغسلوا وظماتهم دبان عمارا وضمينا ايار روق لسوشبا وينشر على وافيا رحمه الحريسيس وهو الله الوري وغرغارها الحميد ومثل ما هذ ياسعش يا وهو الله الذي يقبله أكبره الطوبة عن عبادة دي الدومة ديسة كأكبره وهو يعفو أفيه عن سيئات حمانيالك وهو يعفو عقابي إذا رجعوا إذا تابوا ورجعوا إليه ما كانوا الطوبة كأننا الدومة الله عليه ما تفعلنا وحاة سمين أيضا ويسجيب الذين ويسجيب الله أكبر بريدود الذين دادك آمنوا حقرهم أيين وعملوا صميين الصالحات ما وناكس ناكسا ويسيدهم الله ويكر لنا مؤمنين تاس من فضل فضل وحكم ذو أكر لنا من فضل فضل وحكم ذو أكر لنا بأن يحطيهم ولم يسألوه وقعي رسي وحي والكافر رجع الله محوسنا ضيع عباد عباد عبر كل شديد ابايك بران ولو باسط الله بسك فاستغا الله عبو واسيل العباد ادو مديس لا بقوا في الارض ذلك كركي سيكو كرد رول اهين ولكن ينزل الله واسوتو تشي ما شاء قدر كاسغو دون سوته بقدر بتقدير قياسه خالقو كديهنيه إنه الله خبير ومد حقوقاته وعبادهاته وعب الذي سبصيره ومدهه عرقتبلاً بمصارحهه وهو الله الذي ومده ينزل سوى تجيه ألغي من بعد ما قرده من بعد قروضه القوس شده ذاكي قداد وعي الربك قوستين الله أفافيا رحمته نحريسيسه وهو الله الولي وقرقاره الحميد ومده الله مهديوه ومن آيات إلهي على مده ودي سلقوا قرطوا أيوك مذا هذا خلق الصماوات والأرض إلا ريالك يبلك الله أبو رسطه وما وخلق ما يشير لأبو رسطه سبص إلهي كفا فيه فيه ما في الصماوات والأرض إلا ريالك يبلك من دابة نفس حال أوليه وهو الله قدير ومذ كروا على جمعهم مخلوقات الله سوء ان تولوا يوم القيامه لسو جمعيو اذا يشاء مركه ودونه وما اصابكم والله وحين ان اصيب من مصيبه حاله يهي ففبما كسبت فحاصل وامد كو سو حاصل بما كيسرتي سكسنت اي شقاي صت ايديكم قاع مين ويعفو الله ويستعفي عن كثير ان فر ومن دروبكم كم وما انتم لتملكون متري بمعجزينه اي بمعجزين الله الله هو عاجز غير كارا في الارض دونك رجلي سكو عاجز غير كارا وما لكم ان يمر صنم من دوري لا لقيت يسحالو يا من وري ما مولى ولا نصير غرغاره ان غرغارانا اي ما صنم ومن اياته اله من اياتي على عظامتي وقطرتي العظيمه وسلطان القاهق على ما لا اله الا عدمتي سياودي خلق السماوات والارض الى ريالك يروك ابو ريستود أب. لا ابو ريستود لا ابو ر او علي ايربكاس يروكاس كامل انه اله وعبد وما وخلق ما شيء مستيسا كميد اياتها اراهي بس الى ان كف في في في السماوات والأرض إنه قد يكون واحد إلهي ساس أغفر من دابة نفسه أطحال أغليهي من الملايكة والجن والإنس وصائل الحيوانات وحوية المخلوقات إلى هذه السموات التي يكون لديه ملايكة جنهي، إنسيه، حاليه بها الله إلهي هو إعنائي ماذا كنت أخيراً؟ كن إيسا أموره؟ ماذا كنت أخيراً؟ اللقاء أخيراً؟ أما أنت أخيراً؟ wa huwa allah qadir wa midki awoda ala jamii makhluqat daas la soo jamin tudayo maal qiyaamato la soo jamciyo e waya sa marka wasagu dooreen soo jamciyo marka qofkay yireday allah abu ra bar soo jamci karo ilmi ya aqmin kumahum ayagoon jirin wax jira alee ka digay inu haddii soo jamciyo wa u fudud wax ilahay ku xurusan ma wa ma asabakum wa allah wahi من مصيبه المصيبه على دبات وضر على فخر وخرابه اهاض عبسي وحاوي مصيباه من الاصيبا فبما فاحسروا ومتك سو حاصل بما كسبت كسره دا الشقايصت اي ديكم غنيين ضمان يقوينك بدونك قدعه اضرها قراضها ضرك ضمان إلا وهو يريد ويعفو الله الواحد في عن قصيرين فربما ومن سيئاتكم يطأ فلا يجزيكم عليها انكم عمل المريم انما انكم عمل المريم اي الهي اقول لها دوما انكم عمل المريم لها وحبب انكم حرن عبدي الله انكم عمل المريم ووهو وين دروب تعب سميوان ضمان ها قف اما حتى قرن ضركم ila wahir wa ma antum lidkallati bi mu'jizina huwa ilahu ajiz ghirka fi al-ard wa in iqabuka kana ka ajiz ma in iqafun kul furu ka ajiz adhi karta wa ma lakum min mar'sukan min duni ilahi alla qayki wari la أمدف كاركار أمدف كاركار مياه مجرور ولا نصير كاركار مجرور اللقين كيس أحد وشانكون كامامل كورا مجرور الله كريحا معمولا ملاعبت من مممشو شينيقوا من ممممولا أولياد من ممممولان أمبياد من ممممم وعبادوامات لمامم الله معمولا ومن ايات الهي على ما ذهب دي صلى بكر توهي أيوك من هذا خلق السماوات والأرض إلريالك يدوك اللعه موريستو ذا وما وخلق ما شيء لا مورث لا اوري باثا اليه يكون فيه فيما الى ريالك ين اليك محدوده من دابه النفسه تحال ياهي وهو اللهم قدير ومك يود على جمعهم لسوج جمع ان تود لسوج المخلوقات يوم القيامه اذا يشا اذا وقتنا يشاء الله دون وما أ الصalaكم waxله وين الأاس من مسيبة dibaataqa la u yahay xbbma faqaasiru uq so has ku aha بmaki 17skas sha sottay eydi ku gami hinna wayف alla wa في عنkafir infa badan وراء انتو ذي كرمتيدي منجسينه كويلهي عاجزلك روك عاجز يا انه خو قويو في العرض دونك في الارض دونك قرقيسكو وعاجزلك كرمتيدي وما لكم يني ما سوقنا ن من دون الله الا قرقيس حال يهمن وري ما مولا ومن ايات على مالها وديس تو سايي دماء الصعونة في البحر بد إحدى الصعونة كالأعلام بوراء كالحالة أيهن الصعونة إيا شعلا هدو دور يوسكوا حصلين أريحة درائشة يكسوها فإيا دلالنا واحد مطلعين هواكيدة كويتة على ضهر يبدا كوركيسة إن في ذالي كأرين كاسر صوشيقة إلا آيات على مرئ ودا لتساكسوها لكل صبار قفصانة بضان في الشدائد الدباتوين كقصور بضان اي نبسوا به شكور و شكر بضان في الرقائب الوقت او يؤبقون الدومات الدورون ألا هو أحلاقه الدوم تدام ايامارك في واقعنا هو أدجينه بما بسبب ما دم بسبب تسوء حلاقه كسبوه اي كسبوه ضدكواء شقيستين اي كسبوه اهل صفر أهل الصنفون كو وحي الشقيقين دادك الدومات ويعفو الله وعفية عن كثير إن فردان ومن دلوبهم كميتة الله وعفية ويعلم وحي القعد فانطفيع المحيوفة وحى إله وينهوه راجع سبحانه لينتقم منهم دادك أصئنه كأرصده ويعلم أي أجادان الذين دادك يجادلون كمرمان في آياتنا آيات كاما ما اللهم مالهم يسمعون من مايسين مالي علاقت الله والله احفظ ومن اياتي اله الحرام الله او ودي ستصاوحا كم الجوار دوما في القرى والصحار مراكيب تبض سحنه دو الجوار دوما سحانه في البر في البحر بد بحني سحنه كل اعلام بوره وكل حاله يبض بحي ينق إن يشعر الهدو دون يسكي وحصلنا الريحة الدبائشة الدبائش يبدأ أي إليه حصلنا هدو حصلنا هل كيستيقيا إن يشعر الهدو دون يسكي وحصلنا الريحة الدبائشة فإذا كان لدينا دونيه يا وحي مقنيني مراكيم تي فرواكده أي ثوابه تاق وصوغنه تيقين على ظهر يبدأ كركي لتيقين إن في ذلك الريكاس للصور الشيء الالهي مركو الدور ومركبك السحسينة مركو الدموت تاكا مركو الدور ومركبك السحسينة لآيات على مدح وده اللي تساكو السور لكن يا آيات دس كفا إلي سنة لكل صبار قب صبر بذنب قمانتي سيآياته رغو السبايه أو كو صبر في الشدئيدي لما يتوينك بركاء المعن عن اسم الدليم عن اسم الدليم يأصدك ثابت وحقا إصفاكو السور chaquri shukrin badan في raqaa marku barwaaqada helana antiibine macada alla tashuukiyo qofka sa ayad kale wax ku fehama ay qof markalla markaa wax weeyay dibaato dadka argagaxaya diinka xaraashay diinka daba u xaraashay markaa wax kasto ku xali kara dibkeedu waa ku xalinay ayu shay diintii sa kamida waxa ka tirsulaa dibkeena duu ku xalinay markan او يبقون الدوميه إليه بما؟ بسبب ما؟ دم بي سببتي سورة كوهل أجه؟ أي كصبو أي شخصين أهل الصفر هذا كدومة صارم دلوم ته شخصين الله وعفية عن كثير من الناس من دلومهم لكدومة صارم يمراكيم تكامي الدلوم توده وعيب الدلوم ببضان يجري إليه اسمه سوبة بادنا كفرق يقال اسمه صفره و يعلم و يعلم في علم أجوف أيوه يعلمك وعا إلهي يهلاقا لينتقيم إنه كأرصد منهم ضارمين لينتقيم منهم إنه كأرصد أو يعلم المركز أيها هذا الذين يجادلونك مرمى في آياتنا آياتك أي مرمى كي يشبه هذا الهرتك أنت وحيدك ما الله منه سنسلمني من محيصه مالأي أغلح هذا عقابك إلهي دو إلهي دور إنه عقابه كنت يا وفي الآخرة مالأي أغلح هذا الملك ومن آيات الله ارمالها وديس تسوي كبيدان الجواري دوما سخانه في البحر بعد بحر اذا سخانه كل اعلام البوره وكل يا سماء الله دوبا يسقي وحصلنا الريح الضميش فيضللنا وحين يكون يدمي كواكب وقسغن التين على ظهر البطكركيس ان في ذلك رن كسل سوجك ولايات علامه اود الله تسيق سوق نم على اله وحده سيق سوق لكن يا آياد أجسبيه ركفة إليسنا لكل صبار متصبب لما أنت سيآياد أجسبيه في الشدائد بما تويكك صبرا شكور وشكر بالله في الرقائب رواقنا بحديد أرغب أن الله يغفر لي ذنوبي بما ذنبي سببت سوء علاقة كسوء أي شقاسته ويعف الله ويسك عفيه عن كثير من ذنوبه وعفر بقدر ذنوبته كمطأ إلا هو يسك عفيه لينتقم منهم سوء ارصده أو ويعلم مكاس سوء الذين قد يكادون المرما في آيات آيات كما مرما ما لا يرسن سرنا من حيث فما شيء فما شيء عتيتم لينسي اي فما شيء عتيتم لينسي اي ني شيء شيء حاله ويه فمتاع الحياه فهو كاس متاع الحياه ونبلش واحد لو راخستو نبلش ادو وما عند الله سوحك سغنادي او من الصواب قبل المرئه خير خير بابان للذنا طبكي خرب عمل حهم وأقى وحير يتي سكوس غنا بااق عن شبدا للذنا تكي باقع عن شدا عملوا حق م وعلى رب ربك كرك صاء كليا ع توكلنا تصارطة والذنا البكي أيؤوق البداية ووحلى يتي سقوسغ ج تبون كف جاذا كضائر الإزمي دل قو سووي وَإِذَا ما قَدِّلُوا قد مَرْكَيْ حَرُدَانَّا هم يَقْفِرُونَ إِسْكَقْنَا فَالطَّدْكِيْ كُحَدُ بُدْبَيْ وَالَّذِينَ الطَّدْكِيْوا أُقَيْلْ بَذَا يَوَحَ إِلَيْهَا يَبْتِيْسَيَّا اللَّهِ إِسْتَجَابُوا أَجْبَلْ لِرَبِّنْ رَبِّيْكُوتْ وَعَقَامُوا أَوْغَيْنْ وَأَمْرُهُمْ أَن يَكُونُوا فِي الصُّورَةِ وَلَا تَشْؤُ يَهْدِ بَيْنَهُمْ دَخْلُهُ أَيُّ وَلَا تَشَبَّعَ أَوْ يُنْفِقُونَ بِهَيَا مِمَّا كَسَبُوا مِنْ الرِّزْقِ مَا هُوَ مِنْ كَرْزَاقِنَا وَالَّذِينَ يَدَّخِرُونَ قِيلَ بَدَنَا وَحَيْرَ يَقْتِيسَ كُسُغَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ مَرْكَ وَأَصَابَ الْبَقِيُّ قَرْضَرَهُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ الْجَرْجَارُ وَأَرْصَدَ إِلَٰهٌ وَخُقَّرِ يَا الدِّيَدُ وَحَيَالِ أَدْوَمَ النَّسِي Ma ja wa jo babayar. Hadil afirio ja aakriyel. Ja aakriyel ja aakriyel. Hadil afirio ja aakriyel. Ja aakriyel ja aakriyel. Ja aakriyel. Ja aakriyel. Ja aakriyel. Ja aakriyel. Ja اهمال املك وا الله وحق و يا اواك يا ازاء الدوله السييه فمتاع الحياه فهو كاس متاع الحياه ونلشه وحا لوغا راخيسه نلشه الدنيا الله الله انتي سواها قسغن ومنا خير لئن لدينا بطق <تصفيق> وقريب لنيكون بطق اشبرين فير يا ماك الاله العدال ما يا بطق لا يا اسكله بطق الا غير كبلانته وبطق صفان بلفير صفاده حير الصفاد دي بهدا فهمي وحا الاله يكتي si faadan la rayna skad do do si aan u noqono dadka xaqqa wax qeyrlu u yeelay ah si faadan fiiri qow iiman ka waraa qof iiman allah haye ee shirk iyo kufr ku dhinta nasib male waxa ishu keenina marka asleey wax yar isoo daabi marka sala la inalla haruma mahara kaafiree ay tani yanqadchanno ka harina ee meshada ka gooy marka badka ay arintaas u taalo wa badkan li ladiina dadkiyo qir badiyaa una baaq yahayse badiyaa amaru haqar humeeyo go' xufada kobe waala rabbii rabbigo korkiisa oo qali ah yatwakal tarfa waadad ilaahil ma'an ikkam suhal li du baahdo du absado hadu jirado ahad aqla ahay matala saarna isku halayma wa kale suugimaa سفرا الصبيحات والذين تكيه يقربني وحي لا يغتس كوسغان يجتنغونه كفغهده كبائر الاسم دمديرو كو دو ووي دمديرو ووي الكفر يا شرك يا بدعه يا دي مسلمنكا ظلمغا لاوشكا دمديرو ووي يا غوا دمديرو ووي كمرا يا والفواحش وحراف فصح زير الرواد كا اذا وحي لي سبحانه صرا افراد واذا ما طذبوا مركهي عرودا هم يكثرون وذق قاف قد كاست ابي حدوث وحيث مركهي عرودا ما ارسوا ونذق قاف صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح البخاري من, من حديثنا صين الماري من تقم للنفس قد نفس ما ارسل صلى الله عليه وسلم الله he dude the in la dilac iyo lugu xay gudub ma han asu ma carsej laakin diinka alla marka مبددا ويعاكس في النبي صلى الله عليه وسلم لكن نبي موسى اسماهن صلوات الله وسلامه عليه اه وهو اساسا هذه لا ظلميه اسخفج واسامحج دينك الا ما كان لوحدك هو عارض الله له عارض ايه سبحانه وتعالى سداس ايها النبي صلى الله عليه وسلم صفرا شنات وال الضكي خ ب يتي ص قغ استجاب للربود وعقام صلاة السلا أووج وأمر تنا وشور ولاش يها بين ض أي ولا تشض يم في قربحي من ماكي ووحكم مذا الررسنا كل إ SQL, إفرادIS sa吧, ماذا læف esperت أن تكون هذا الكلام بالفعل؟ níメ forter مED فإن يفتح منذ هو مMatam need isoo r standalone disant behöv, or certain fout isoo nabar إلهيAA att дace وإلا will Allah bruv suasه daka Minister سأج من Erwa zaher dár le sovereign ف ок Sabrina link, You وحد اسكو ترسني دا صفو المنافق قد يريضا وحد اسكو ترسني دا اساءتهم وامن ان المنافق جماعه اساءتهم وامن منافق واحد اللي يقام عمل كرواخيه رجد ورويت رجد ورويت ساس كان يجمع احسان وشفقه عمل كاد هو لنا عكس الروابط وكان سبب للخير شمسفو شان سوف ويل وعمر مشورات بحال ورجاله حافظ كوكو ساريي وغوكويري لا يبرموا امرا حتى يتشاوروا فيه ليتساعدوا بارائه في مثل الحروب وما شرى مجراها غو ان مقاطا راي ولا تشاور غو ان مقاطا الى راي وهو وتصريحه الى اكل السكوت والصمام قفره اسمه فيلمي قفره اسمه فيلمي لا كثير ريوا ولب واحنا وا واحد طفكه غاع واحنا وا واحد مصالحات امغات وحكوا في مثل الحروب وما ترى مجراها ارباحا بتا عامك او امضك تخايده انا النفط والطاير انا ما الكره الطاير ومضك وسولايبا ديباتلو هادي اللغه غوليسه امته مخفوسو ولابانا وين لاغودا تشلا ان قفله كاري نوقو وا ممنو ان كوخله كاري نوقتو وا ممنو وا امض باس اهل الحل والعقد يغودا تشلا صاتويه كوخ دي لا كاري نوقتو انا شخصي لا في الامر وهم الصالح لكم قال نبت جليو وهي امضىك كاي سياسات يمامل او وحات وامضى الى لكن ارنتي سقوطك وغرك فهل اطلب تطو وسليه واكو داعي او كل تشكر اه خلاص وهي اسئله وغرك افك ان امضك سي او هداي قلبان ترى دينك وصمضك دعني هذيك كلسان هدا امم دوما يسول هي واق صح لكن ارنتك إلى غير سبحانه والذين وصفاً للحاكين والذين وضعتك إلا أصابه مركو أصيب البقيو جردغره هم ينتصرون الجردال صدق وعار صدق حدر سوتي لسويري مركي حرودان واقفاً ألوه أمانا حدر ألوه أمانا وضعتك جردال صدق فهذا مع نصيص وفاقية، وماذا وفاق صيد؟ وعيتا ليه قيمة يا أمانا والعفو بعد القطره قفكو مركؤ خوف كان ذالب قارب هادو سن دريمين ظلم يسأل اللي أبيها ليس كذلك والشيطان الوضع وقموا فهمها أصدقوا يهطف وعقل ببرا مكر ببرا وحضون السماي ذات كانوا ظلمين عين وقوار كانت ذات لكن هادو أقادوا اللي أبيه ليس كذلك اللي نعافيو روكو باعه والله وعلى غفظ روحيو لي سأتوى اللي هذا رواه الاسككي كروا للبعث في اربع هذه كده هو الله ويسع الشركه لو منعص او بالينت اسك دول مراك نقطه فاساله ديده له يوسف وعليه سؤال كفيدي مالك تمبي ايو يي ميد قيقو اسا نافك داي ارواح ناف نغد باغي حالان كيمتي ماكومفبيد الدين اڤاري اغاتانو قا سوط بركاس يوسف كو رو يوسف كاتويوي كاسر مول يوسف فات والله tusar ku kutay sulh al-hudaybiyyah marku dhacay ku yafal baqol qornay rasuul sallallahu alayhi wasallam ay jebel tan'eem sidee tanwiil oo mushrikiin ka soo baxay markaas isku baye inay weerara wax ween ducwareeymaan ayaga iska lo gambada hal qof dhaawici ka ma jeedin تو ساراسوตะ хаб бу кадигай набигай насибан صلى الله عليه وسلم ما име байо ба софтар лее ме интилаал ле дегай а кофе гед харсале набу каргисо гед харсабай серту суп серту ال ابيتي سيرت набу قاط دангу хорда صلوات عليه markaasu madrukaysago seefta gasho kala baxay saaf u dul taago markaasi nimay nabaa ku minni minna maanta ya iga kaacinini madu hada tawakkulkiisu waa xog badanya allah u iri seefta uu ka wada qot marka intaqataayrihiye ya iga kaacinini adiga markaasi wiiru wayga adagtaaye kuun khayr aqil qaf haga yi farisiirii sahabaad isku yeereey oo goob shiiqey ninka oo fisaami waga roonika ma asagoo yaashii shaas kari gaay hal inta takabba wa kaasa af iska yiraahjin tusara kow kan nabiga naxuuban sallallahu fa mar ku urti ga xigintiiba la hadasho ah ay dirwaasumeysanahay isku kayxan ah sunna ceedid nabigu muhammad sallallahu alayhi wa sallam oo yeeray iyo yeeru markii loo yeeray waxa dhireey zeeyra way raay ku sheegay hadaba ma bihi hayna dibka dunida dayar haa sirin kan maanta uma dakarreeyo gudso ma bihi onin waxa محا الى هي هي سبحانه وتعالى قف هذا كا العالم كان مركه اتود الى ذكاس يعفي لكن عالم كنسى كفو كما فعل خاصه كدوم ما ما فعل واسقي او قوقو ومديك له فسادي فما اوتيتم فما شيء اوتيتم ليس يمين شيء شيء حاله وهي فما تقول حياه الف شيء قاسم ما تقول حياتي ومع الله يحر لك أن يتكلمين ومع الله الذي يحر لك من الفوابعة أخير الخير بداً وأبقى أبقى أهلاً للذين دادك آمنوا وحقرهم وعلى ربهم ربي جدكوركي سوكرنا يتوكرون التلاصار والذين دادك يوقن بدأيه يجتنبون كثوكاً كما إلى الإثم الدنبي كوي سوى وين يوال فواحش وحياله وإذا ما تذيبوا مركا اي عروادهم يقتلون اسكرافه والذين ضاق يوقيل بدايه استجابوا اجيبت لربهم ربيغو او خشيقه وما استن وهو كارل الكحار وهو امر الصميه اله هو انا سبحانه وتعالى وهو هو خير كرو ترى الله وَلَّذِينَ جَادَتْ كَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جَاءُوا جِهَادًا رَّابِّي مَرْدُدًا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمْرُهُمْ وعم شُورَى وَمَا كَانَ تَبَيْنًا بِغَيْرِ وَلَا تَصَدُّعًا وَيُنْفِقُونَ ضِحْيَةً مِّمَّا كَسَبُوا وَمِمَّا اكْتَسَبُوا وَالَّذِينَ جَادَتْ كَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَحَيْرًا يَبْتَسِيَال إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ وَقَدْ ضَرَّ الْمَرْءُ عَاصِيبُهُمْ يَنْتَصِرُونَ بِالْغَيْرِ صَبَاحًا وَأَصِيلًا و جزاء الظالمين سيئتهم مثل عاقبتهم لغو كستي او كلا فمن عفى وتقاس في كعفيه واصلح حاجات يمن بينه وبين من يعادي اسغيو قفكه وحب بينه وحك بخيسك من وَلَمَّا انْتَصَرَ قَوْمُكَ دِدَّرْ صَمُعَ ارْصَدَا بَعْدَ ظُلْمِهِ وَظُلْمِنْتِ سَكَغَالَ فَوْرَائِكَ دِدَّكَ ارْصَدَا مَا عَلَيْهِمْ دُشُودًا مَا هَانَن مِن سَبِيلِ جِدْلُهُ عِقَابُ إِنَّ بِسَبِيلِ جِدْلُهُ عِقَابًا عَلَى الَّذِينَ دِدَّتُ دُشُودُ وَهَذَا يَظْلِمُونَ وَظُلْمِنَا عَن النَّاسَ دِدَّكَ وَيَبْقُونَ قَرْدَر صَنًا فِي الأَرْضِ لُكْ كُرْكِيسَ بِغَيْرِ الْحَقِّ حَتَّى رَحَالٌ كُلُّ سَبِيلِهِ بِغَيْرِ اي حق لانحاليكو سبعيه اراعيك ادادك اصداري من تا لهم حاوسو نضي عذاب من عذابك عذابكو عليم الملينة جركة حنوطية ولمن صبر قفككو صبر على الاذاب لك وقفر اسكرافا للمسيئي إليه قفك همان تكو سبعيه إن ذلك إن صبر والتجاوز صبر كإيه أفنت لامن اسم الأمور اريمه قوه الله وهي اشط ان لا يسكت دوني كميدي الى وين او نو سبحانه وتعالى حديق وقالت في قصه مايو سذاه معاملهم سذا اوو فاعا سذا كو برنامج سذا كا الله اياته وشي قف حقنا في سبيي ترقاق ما قالا سو مسلم قال حدوي هو وكره ما حدث مسلم هذيه وحا قوبان انت جوجل ستن ادو گيسد وقوبان وحا كسي في عن نسكعفد وحا كا حرام انت جوجل ستن ادو قبدن فتح راسه المسلم ها فتح راسه فتح على آيات عابين بالفيري الى وجه الوجزاء وسيئات فمانت ادال كه سيئه وحمام حمامته مثل عياده كلا قف كي دعانو كاي غويي مدعك غوسط حق قدول ميتطبق له واقصاص ميتول له لانها تسوؤ من نزلت عليه قف كان كون من تنزل عليه قف طحاير و انماين اه واق ومين ما انا واحد انا وا omitho horethamaga ahan la iska wafeji which is a say yatim khaman awan ke du sayi'at wa khaman khaman khaman to mitho wa faru ke goy farko go faru sar hal far sar sham mai haa ush taswa we labo gali he we we chate no afa aman فمن أفعه قفكيه عمان أصع أو أصلاع حجاجيه آه فمن أفعه قفكيه عمان أصعه قفكيه أو أصلاع حجاجيه ما بينه وبين من يعديه أصلاع إياه قفكي الله الله يطنع قرمت كده حيدينا حليا على الله ألبوشي سؤال معنى هذا هو مرحبا إذا وعوت الشيء من الآلء عبرcticamente يا إلهي ساعى القروusingا بكفيا في Working West kommit till 기hini إلا من الواضح أن معك ých عكوسين أنك Brook North انتصبح شعشه У Abdel ماه estarounds قمر عليك أن الله فرق إنه عليك إنه الله بح الله يعلم إنه الله لا يحب مالك الله الظالمين اخوه كفها الظالمين ت aula قف كظلمك قف ككوب لاوي وافاني قف انت لو غيستاي كفنن غيستان وافاني فك سبد خيد ايي قاصا نغدبي كاو اه قف حديم كو كاي شات شات دهراسو ان ات كبدن ف Pointد على الزفت ح NHL وأخرى لا يسمح الله الله والإثنان في الخ Bell ي險د المناطى و بعد ا Release و بعد ذل 하면서 منه ف لا يعطى اقتلك فهو الان سير كيف diese عقال if you're taught to be the last one and you do never have seen من picked up دول ج ELM التي تصل على Enti logis teha jugees teha ah, jugees teha. Enti logis teha jugees teha jugees teha. Lakin, aga, nad ka gabal U kere din, ta see kaad darab uqaadana. O am ilaha jibadurakki aadiga kuugees بير اوف كابيل ولا الدرد اسبون غيري القفص السود تاسوا ضربي تاسدي مات تاسوا بابا ها قف ويسس توه قف قوق قبيله واحد دلي من تزير وزير يا ابو وقبيل هربوده ها اله بايري تولاي ما انتصب على دمك فرقت مع المسبي اله يولي حسنا Idahi, I had the way like his mahani Wara Manita Sarah of Kiger Gelsova Arsova. Ba de dummi le dumintis akegar al faula e katakas arsovai. May I do show the mahani severe Ayu ahadai, وارامرتا سارا قفكه ججر صدو ارسوا بعد الظلمه وظلمتي سكا قبال فاولائك تطكاس ارسد ما عليهم بشوا ما هن من سبيرين وضلو عقابه انما السبير وضلو عقابه على الذين طقيد شوده امبي اهات يا قليمون ما سقطت ظلمنا ظلمك سنويه ولم يا قاف قيمتي لوغيسه كبدي علواراسه او ويابغونا قربا صر في الارض دولك تركي بغير الحق حق جايكي صالحي كوسويين اولئك بقي يا غردره سمينا اللهم حوسهم على العذاب العذابكم اليم ترك عنطيا ورا ما صارا فكيسك صبر او على الاذى بكل لقب واغفر سكفاف للمسي الى قفقي خبيهينا سكفاف استراق ان ذلك ان الصبر وتجاوز ان ذلك ان الصبر وتجاوز سمرك يا قافد لمن عزم الامور ارمها قوه الغرهكم معناها قوه شرط وبلب ومصنيا ما سمي وإن تسمعه لعضب بأوض بأوله. معنى هو وحوه يقول الله شرعاً إن إليه أنت سوف يحويه لي. وحيث ترد دمرك والله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم بارك على النبي